och vi händer demicana på någon vår Save och vi kanske ska gå av rum och vi anfickar på och vi och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 نا جهنم للكافرين نزل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا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 Fahabzat ägmanum, felanukimul hum i öm alkiämati wazna. Dålika jazahum jehannum bima kafaruh. O att txuhu ayatihu rassulihu In.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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل وصالح فليعمل عمل وصالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا